يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب إنه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهايم يلّي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب إنه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهايم من هل شفايفك من هل عين من نهله لكن راعيها من منهلك صايم لا يجهل الحب قلبك وانطغى جهله افرج جناح الهجر يا طيرنا الحايم هاجر ودرسك معك والوقت درس سهله وانا من دروسك ودرس الزمن شايم الوقت خذيت منه تجربه كهله وطاحت من عيوني الدنيا وانا قايم الكفر ملعون ابو لهبه وابو جهله والعشق ملعون ابو بايعه والسايم الوقت خذيت منه تجربه كهله وطاحت من عيوني الدنيا وانا قايم والكفر ملعون ابو لهبة وابو جهلة والعشق ملعون ابو بايعها والسايم طول وقصر على ما في المهلة مصير قلبك يردك عاشق هايم الواحد يغيب عن أهله وهم أهله لكن قلبه يرده صوبهم دايم الواحد يغيب عن أهله وهم أهله لكن قلبه يرده صوبهم دايم